وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر وبين بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا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 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَضْئِتِ يَا طَرًا أَوْ كَرَمَ أَمْ قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذلِكَ تَقدير العزيِيزعَم فَإِن أَعْرَبُوا فَقُل أَن ضَغْتكُم صعقَةَ مِّتْ لَ صائقَةِ عَابِم وَثَْود إفْجأَتُم الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أيديم وَمِنْ خَلْفم أَلَّا تَعبُضُ إِ اللهَّ قالوا لَ شَ اللهَّهُ لأَن ذَرَا مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَطَغَوْا مَن أَشَدّ مِنَّا قُوَّةً أَلَمْ يَرَوهُ أن اللهََّّ قَلَقَوه وَأَشَدُّ مِنْهُم قُوى وَكَانُوا بِآياتِ لَا يَذِحَجُون فَأَرسَلنَّ عَلَيهِم رِ حَم صَبْصَرًا فِي أََّ مِن حِسَاتِ لِمُذ طَو عَذاَابَ الْ الخِز فِي الحيةِ الُّنْيَا وَلاعَذاابُآخَِةِ أَفْزَاوَهُ لا يُصَرون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 حتى اِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مرة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 فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل وان النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا الذي خلقه ان كنتم اياه تعبدون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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آبانهم وقرون وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لفضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ مِنْ قَبْرٍ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَخِيس لَا يَسَأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ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 وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا نَعَمَّنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنْ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 أَوَلَمْ يَتْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ